بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم يأشعبانا وقاء فرفاكيسا دولة بدري تيقو دولا بدري السغراجة الدولة وان دولة كيسة تنرقى مني بدري سغراجة امته بذوان <سؤال> بدريتوني وانتي سين بدري امتيف <سؤال> ابي سفيان تويي رسول ربي صلى الله عليه وسلم اكت بيهن لميب ارقادو لأهو ديتي بودة وقاله بدريت والللا جديني بيهن رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحاباو فيه نام قم تققوب لبشتني بيان أبي سفيان نم قم لامك أبته بيه أبو سفيان كني سوداتا جبا أكاستي بيه رسول ربي صلى الله عليه وسلم بدري نغياني أبي سفيان نجد تيه ويت أبي سفيان بكا عصفان جد أمو جهي ربي سوداء قلبي ساتي دربيه قرادة بيه نمني سواجي منايا مناياه اللي أقصت هرقات دان بتناهي دولين أرجمني غافظا كان بودة رسول ربي أم سلماء فوداني جاء شوالا وقاء فربا رسول ربي أم سلماء هند بنت أبي أميّا ابن المغيرا ستتات فودان ارجيسين عدة جيفات تجيك وبن منا الرادو إيه إعدة جيفات. أمو سلامان توني نما عقلك أبو نما سمنيسي واجيلام بيت تجيك ورام نما نما تبود دبرتوت رسوله كيسات وودت جفته يسيتها نجت جود. سنبود الرسول ربي صلى الله عليه وسلم زينبا نبأ بنتجحش يفورني زي نبأ بنتجحش يتنا وقّأ فرفة كيس فورني زيد ابن حارثة يفوره ولنطره كرسول ربي جد فتنسني. زيد جديد ايساج النانين رسول ربي فودن وانت رسول ربي زينب اتجاه شيطان فود انيف عادا اربا ت علم قدسى نيث ايسه هم فودن جت باليس سورا كلمه قيو قدفتان جدي نيثين جديد ايسه فودن ترغال عربي كيسن باليس سورا ربين الان رسول ربي اكيسام فودن غوسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم زي نباني إرجازي ديم برا وقعد قديت تي قديت زيدي تي إن جدليس يبودا برا لفي رسول التهمة يا رسول أفان التهمات تدبي جل إن زي دي كانت وانقبوم يسين أمو قريشي إتبونته تيغا خانا إن قد رسول ربي فولان رسول ربي أقاتا نسان إتفولان زينباتنا ربي توي يتحيرم فيسي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ربي إتفولان هيرومسيه اتسنا نفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها جدي رب دبت يا زيد جدي سي اجى راغفته علاقي ستي يا محمد جليد. قرآنا قرانا اتيرومسيه سبحان الله زينب بنت جحش كانت افداد رسول الله مال جتتين يسي ورأسنا أنا ربيتي أن هرمسيس جتتين ربيتو يسمواته ببار أن هرمسيس أنا تسين افتاد رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافزين باب انتيح شيتنا قلا ولم ولما غرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافزين باب انتيح ولما قدتني بدينا في فوننا من يعكسني نمقوب صنجره حجابني اللي جاهس بوه ذي نباب رسول ربي فونان سينا اسي كيسات الحجابني بو سينا الحجابا حجابني مرانني أمها تمؤمنته تأتي في حجاب جدجو نمتو قل لها، نمتو غريب نيوكا نمتو بيقا من عقشان الدبفن ستري دوبا مليك ربنا الآن بوزه زينبا بنت جحشيتوني نما أجيلا دين فيك اباتي أفضل النساء كالتو دو برتيقر عمانتي إسيت ربنا سودات، أرجمات، خيري دلقته كالتو دو برتوتات عائشة نكيتو عائشة ماتو رجابهها في مسانو رسولة مسانو رجابه هو انا جاي باتي دبرتني رسول الله براما سانو جتي والنجبيتو صلى الله عليه وسلم والمانتوراني والمانتابتاني يوداني وليقدانين لا زاني اللي وليق وليق اداني في متاو الفلق أن انجد عامادي والبلسي سبحان الله طببا چقو ما أبّا منا الزبدة الزبدة منا أريد جواً ودبيتي سلاح قرني قسين رسول ربي صلى الله عليه وسلم لكي تسرق قريننا من ظلمي دلقة كناف قرتي دوقي نكري تفراريتي عائشة أكيدت مثلاً في شيء رجاء بعده لم أر امرأة قد خيرا في الدين من ذي نبّيت دبرتي تكالين غري ان مدينه كيستي حالا حالا ته زينب انت ترت جد لم نق زينب ا من جرت جد رسول ربي صلى الله عليه وسلم دعائي دبرتو تساتين نمني ددفين نمني ددفين وجد الرسول ربي حركا ديره توجچو معنان انسا خبيرات رسول ربي اقت جناندو برتوني كباقو فلاتاني حرك وليلكن انا تسره ديره انا تسره ديره كم تو ديره تجداني دبينك قسميتي ا داهر كديره توجچون ارجا ارجم ما قباتو تجچو دبرتين ارجا قبد ارجا حركا دير حك ديره تجداني ما يا من جئتُ خنف ذين بن هر كأيرد أرجع جئتُ خنف ذين بن أرجع رسول ربي لك عبدنا بعد رسول ربي دفيد وذين بن تني بن توني جاه في زين دوته خلافع مركز هجراء الرجاج قدام مفاجئتُ دو ترسولا رسولا كيسا نمني او ولده يسير بقيت او والمته دو برت يقناتي زينبان ربي نلاني اسير راح جالتو عالم امنتو تاتي ربي قياك يا ما نلي جروج جنو حقاسو وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته